لا لا, لا انطمئ القران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 الشكر على ما أ ع ط ي ت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إ ل ي ك اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد ب ا ل إ س ل ا م لك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن لك الحمد ب ا ل ق ر آ ن لك الحمد ب أ ن بلغتنا رمضان لك الحمد كله وبيدك الخير كله و إ ل ي ك يرجع ا ل أ م ر كله ع ل ى ن ي ت ه وسره لك الحمد أ و ل ا لك الحمد اخرا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم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 لنا من كل شر يا أرحم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم ي حوزه الدين وابرم لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه ويعافى ويهدى فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اصلح احوال المسلمين في كل ك م اللهم ن و ك إخواننا ا م س ت ض ع ف في ي ن كل انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم اجعل هذا البلد آ م ن ا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أ ر ا د ن ا و أ ر ا د بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أ و ف ت ن ة اللهم ف ر ن ا فيه عجائب قدرتك واجعل كيده تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم احفظ رجال امننا وجنودنا على ثغورنا اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك وانصر به دينك وهيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة التي تدله على الخير وتعينه عليه ووفقه وولي عهده لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه نصر وعز وتمكين ل ل إ س ل ا م والمسلمين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونسرح ن ف س كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا فرجنا إ ذ ا أ غ ل ق ت الابواب أ ب و يا فرجنا إذا ا أغلقت أ ل ب ويا رجاءنا إ ذ ا انقطعت ا ل أ س ب ا ب و ح ي ل بيننا و ب موسوعه ل و النابلسي أ ص ح ا ب ط ر ق ب ك و للعلوم ت ك الاسلاميه ت ر خ ا ئ ن نواصينا ا ل خ ا ط ئ ة بين يديك وهذه أ ي د ي ن ا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك أ ط ع ن ا ك فشكرتنا وعصيناك ف أ م ه ل ت ن ا و إ ن رجعنا إ ل ي ك قبلتنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا ظلما كثيرا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن من الخاسرين ن س أ ل ك يا ربنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ش ر ي ف ة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت العتيق ن س أ ل ك يا ربنا أ ن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما و ا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم إ ن ا ظلمنا أ ن ف س ن ا ظلما كثيرا فاغفر لنا م غ ف ر ة من عندك وارحمنا إ ن ك انت الغفور الرحيم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من بك اللهم ن ن ا ر س أ ك الفردوسا نبينا والصديقين ا لعلم ل و عن ش د ا والصالحين رفيقا ا ء وحسن أولئك ل ل ه وفقنا في رمضان للصيام والقيام و ع ن ا فيه على الصيام والقيام و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن واكتبنا ممن يوفق فيه لقيام رمضان وصيامه وقيام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا برحمتك يا رب ا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 فاجعلنا من أ ه ل الحوض و ا ل ش ف ا ع ة ولا تخزنا يوم تقوم ا ل س ا ع ة سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن